الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وهذا يدل على أهميتها وأنها أهم أعمال البدن بعد الإخلاص والشهادة بالرسابة ويدل لأهميتها أن الله سبحانه وتعالى فرضها على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الله إلى الرسول بدون واسطة فرضها عليه بدون واسطة وكان فرضها في أشرف زمان للرسول صلى الله عليه وسلم وأعلى مكان يصل إليه البشر في أشرف زمان لأنه في الليلة التي عرج فيها في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء حتى على فوق السماء السابعة حتى وصل إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام صليف الأقلام أقلام القضاء والقدر التي أشار الله بها في قوله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأ كل يوم هو في شاء. يغني فقيرا ويفكر غنيا ويمدد صحيحا ويصح مريضا ويميت حيا ويحيي ميتا من غير ذلك من شؤونه التي لا يحصيها إلا الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا المداد معناه ما يكتب به يعني الحبر وقال عز وجل ولو ان ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله الله اكبر لو ان ما في الارض من شجر كل الاشجار لو جعلت اقلاما وجعل البحر مدادا ومن بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم وذلك لكثره أفعاله عز وجل وشؤونه التي لا يخصيها إلا الله والله سبحانه وتعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول فمن يحصي مخلوقات الله كل مخلوق يقول له له كن فمن يحصي هذه المخلوقات ولهذا كانت كلمات الله لا تنفد أبدا فرضة الصلاة وهو أيضا دليل على أهميتها فرغت على العباد خمسين صلاة في اليوم والليلة وهذا يدل على أهميتها ومحبة الله لها وأنها جديرة بأن يثني الإنسان أكثر وقته فيها لأنه لو صلى خمسين صلاة وكل صلاة تستوعب ربع ساعة كما قررناه في الليلة الماضية فكم ساعة ينظي في الصلاة ساعة ربا في الخمس أدربها في عشرة اه اثنى عشر ساعة ونصف، قل له لا ما يعني ما أكثر وقت تشغله في الصلاة وهذا دليل على أنها جديرة وأن يشغل الإنسان وقته كل أكثر وقته فيها ولكن الله عز وجل بلطفه ورحمته خفف علينا وله الحمد والمنه خفف علينا هذه الخمسين وجعلها خمسا بالفعل وخمسين في الميزان كم حسنه خمسين في الميزان كم حسنه خمسمائه حسنه الصلاوات يعني صلوات هذه الخمس خمسمائه لماذا لأنها خمس وجعلت الواحدة عن عشر الواحدة عن عشر ليس هذا من باب الحسن بعشر أمثاله لأن الحسن بعشر أمثاله جمل حصل هكذا لكن هذه حسنة واحدة تعد إذا فعلت واحدة تعد كأنها فعلت كم خمس مرات لا عشر مرات عشر مرات خمسون في الفوئل وخمسون في الميزان وكان ذلك بسبب موسى عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الله عليه الخمسين استسلم ورضي ونزل مستسلما لهذا الأمر راضيا بفرض الله له وهو قائد هذه الأمة والتزامه بذلك التزام للأمة كلها مر على موسى وقال ماذا فرض ربك على أمتك قال خمسين صلاة في اللوم والليلة قال إن أمتك لا تطيق ذلك فرجع إلى ربك فاساله التخفيف فرجع إلى الله فساله التخفيف وما زال يسأل الله التخفيف حتى صارت خمسا ونادى منادن إني أن قد أنضيت فريغتي وخففت عن عبادي فنزل الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك راضيا منشرحا بهذا صدره فصارت لنا حمسا في الفعل وخمسين في الميزان إذن هذه اربعة اوجه او خمس اوجه تدل على اهميه الصلاة اه اربعة طيب هذه الصلوات الخمس جعلت في اوقات متفرقة جعلت في اوقات متفرقة ليست في وقت واحد لفائدتين الفائدة الاولى ان لا يحصل الملل والتعب للإنسان لأنه لو صلى سبع عشرة ركعة في وقت واحد ربما يثعب ويمل ويأتي بها على غير وجه المطلوب ففرقت في أوقات خمسة انتبه الفاعدة الثانية ليكون هذا التفريق كسقي الشجرة كثق الشجرة كلما غفل الإنسان عن ذكر الله رجع إلى ذكره ولهذا قال الله تعالى واقم الصلاة لأي شيء لذكره فالصلاة ذكره لله عز وجل فلو جعلت مثلا في وقت واحد أداها الإنسان ثم بعد هذا الوقت غفل فلم يحصل المطلوب بكونها تحيي القلب وتقربه الى الله عز وجل حتى كان في كونها ايش وزعت في اوقات متفرقة ثم من الحكمة في انها جعلت في هذه الاوقات تجد بعض الاحيان بين الصلتين مدة طويلة وبعض الاحيان بين الصلتين مدة قصيرة من الفجر الى الظهر طويلة من العشاء الى, الى الفجر طويله من الظهر الى العصر وسط وسط من الفجر الى طلوع الشمس لا على ثمان من المغرب الى العشاء قصيره الحكمة في ذلك والله اعلم لحكمته انها ربطت بتغير الافق تغيرا ظاهرا بينا فمثلا بينما الناس في ظلام دامس اذا بالافق استنار هذا تغير ولا يغير تغير من يستطيع ان ياتي بهذا النور بعد ان كان الافق مظلما ظلاما دامسا احد يستطيع الا الله عز وجل اذن فهذه ايه من ايات الله من اجل ذلك شرعت طاعه الفجر وبعكس صلاة الفجر ثم قطعت الصلاة عند طلوع الفجر عند طلوع الشمس ليكون هذا وقت فراغ للناس وطلب للمعاشر صلاة الظهر تعلمون انها تكون اذا زالت الشمس وانتقال الشمس من الافق الشرقي الى الافق الغربي من آية الله عز وجل تغيّع بينما الظل ينقص اذا به يزيد هذا الزواج فمن الذي يستطيع ان يغير هذا التغيير الله عز وجل لا احد يستطيع الله سبحانه وتعالى إذن نقول هذا من ايات الله فصار سببا للصلاه أما العصر فلا اعلم لذلك حكمه والعلم عند الله عز وجل المغرب نقول فيها كما قلنا في صلاه الفجر وكذلك العشاء لما غاب الشفق الأحمر صار في تغير في الجو لأن الشفق الأحمر ذريع على قرض شعاء الشمس فإذا اختفى فلع على بعده على كل حال هذه الأوقات التي وقت الله الصلاه فيها خمسة أربعة منها متواليه وواحد منفرد لا يتصل به شيء قبله ولا شيء بعده ما الدليل؟ الدليل من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ففي كتاب الله يقول الله تعالى أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل دلوك الشمس أي زوالها واللام للتوقيت يعني وقت الدلوك فقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أي وقت عدتهم أي الوقت التي تستقبل في المرأة عدتها ندرك الشمس إلى غسق الليل متى غسق الليل؟ غاية ظلمته وأشد ما يكون الليل ظلمة عند منتصف الليل لأن أبعد ما تكون الشمس عن المنطقه التي أمس فيها هو وقت انتصار الليل، فهو أشد الليل ظلما، وهذا غسق الليل من, من زوال الشمس إلى غسق الليل جعله الله وقتا واحدا. أقِن الصلاة بدلوك الشمس إلى غسق الليل، لأنها أوقات متواليه ثم قال وقرآن الفجر، قرآن الفجر من المرادين. المراد به صلاة الفجر وأطلق الله عليها اسم القرآن لأن القراءة تطول فيها فسمناها الله تعالى قرآن المهم أنه فصل الفجر عما قبله ولهذا جاءت السنة كما في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص وغيره مبينة ذلك تماما فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب, ووقت صلاة المغرب الى مغيب الشفق ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس انتبه أفهمتم الحديث الآن؟ وقت الظهر متى؟ إلى ذات الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر يعني إلى أن يحضر وقت العصر وقت العصر ما لم تستر الشمس وقت المغرب ما لم يغض الشفق وقت العشاء إلى نصف الليل افلا تحسون أن هناك فاصلا بين العصر والمغرب؟ في فاصل بين العصر والمغرب اين هو لانه قال ما لم تصفر الشمس ثم قال وقت المغرب ما لم تغب الشفا بين استرار الشمس وغروب الشمس وقت فاصل ولكن هذا الوقت الفاصل من وقت العصر جليله قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر إذن فصار للعصر وقتين وقتان وقت اختياري إلى استرار الشمس ووقت ضروري إلى غروب الشمس ثم نرجع مرة ثانية لنعرف كيف نعلم الزوال كيف نعلم الزوال قال العلماء تعلم الزوال بأن تنصب شيئا شاخصا كالعصا وتتبع ظل، الظل كلما ارتفعت الشمس نقص، كلما ارتفعت نقص، فإذا انتهى وبدأ يزيد، فإنه من بداية زيادته يكون زوال الشمس، يكون زوال الشمس. احسد من بداية زيادته احسد من بداية زيادته الى ان يسير الظل طول العصر فاذا صار الظل طول العصر بعد اتجاء الزيادة هذا يعني ان وقت الظهر خرج ودخل وقت العصر الى ان تسفر الشمس اي تكون سفرا وهذا يختلف في الشتاء والصيف. قد تسفر قبل الغروب بساعه او قبل الغروب باقل حسب الاوقات في وقت المغرب ما لم يغب الشفق والمراد بالشفق هنا الشفق الاحمر لا الشفق الابيض وهذا لا يعرف الا اذا طلع الانسان بره خارج البلد ونظر الى المغرب فاذا زالت الكمره فقد خرج وقت العشاء أي وقت المغرب ودخل وقت العشاء وهذا يتراوح بين ساعه ونصف في مناطقنا هذه الى ساعه وربع لان احيانا يكون الفرق بين الغروب وبين مغيب الشفق ساعه وربع وحين يكون الفرق ساعه ونصف ساعه وقت العشاء من مغيب الشفق الى نصف الليل لكن كيف أعلم نصف الليل تقسم ما بين الغروب إلى طلوع الفجر نصفين تقسمه نصفين فالنصف هو منتصف الليل فإذا قدر أن الشمس تغرب الساعة الثانية عشرة ويطلع الفجر الساعة الثانية عشرة كنا نصلي الليل الساعة السادسة. وهذا يختلف باختلاف الصيف والشتاء في الصيف يكون ليل قصيرا وفي الشتاء يكون طويلا المهم أن تنصف ما بين الغروب وطلوع الفجر وهذا هو وقت صلاة العشاء بعد منتصف الليل هل هو وقت لصلاة العشاء لا القول الراجح من أقوال أهل العلم أن ما بعد نصف الليل ليس وقت للعشاء بل هو وقت تطوع وتهجد لأن رسول صلى الله عليه وسلم حدده في قوله وقت العشاء إلى نصف الليل وليس هناك دليل ندرك على أن الوقت يمتد إلى طلوع الفجر طيب وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وهو ما بين ساعة ربع يعني الفرق بين طلوع الفجر وطلوع الشمس يتراوح بين ساعة ربع او ساعة نصف حسب اختلاف الفصول. ارجو انتباه الآن. الأوقات كم صارت؟ خمسة أوقات. فائده هذا التحديد أن الإنسان إذا كان أهل لوجود الصلاة قبل أن يطلع الوقت لزمت في الصلاة. وإذا زالت أهليته أهلية الصلاه قبل أن يطلع الوقت. واستمر زوال الاهليه الى طلع الوقت او الى خروج الوقت لم تجب عليه الصلاه مثال ذلك لنفرض ان رجلا اصيب بمرض فاغني عليه قبل ان تزول الشمس ولن يفق الا بعد غروب الشمس هل عليه صلاه الظهر والعصر لا يسعى عليه صلاة الظهر والعصر لأنه زال عقله قد يدخل الوقت ولم يعد عقله إلا بعد خروج الوقت فلا صلاة عليه طيب امرأة تهرت من الحيض بعد غروب الشمس فهل عليها صلاة الظهر والعصر نعم بعد أن غربت الشمس تهرت من الحيض فهل عليها أسرات الظهر والعصر لا لماذا؟ لأن الوقت قد خرج لأن الوقت قد خرج طيب امرأة حاضت قبل زوال الشمس بربع ساعة فهل يزمها قضاء صلاه الظهر <تصفيق> إذا طهوت الجواب لا يزمها لأنه, لأنه زالت أهليتها قبل ان ندخل الوقت إن رأة تهورت من الحيض بعد منتصف الليل هل على صلاه العشاء لا لماذا لانه خرج الوقت وعلى هذا فقس هذا من شروط الصلاة من شروط الصلاة دخول الوقت ودليله كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن القرآن الدليل الدليل من القرآن الدليل, من القرآن الدليل على الأوقات من على أنها مؤقتة هذا الايه التي تقول دليل على مؤقتة لكن الدليل على الأوقات نعم أحسن طيب ومن السنة زي ما سينا فضل حيث يحديث عبد الله بن عامل بن عصر وقت الظهر له أزالة الشمس وكان ظل الرجل كطول ما لم يحضر وقت العصر ما لم؟ نعم نعم ما لم تقلع؟ أحسن هل الأفضل تقديم الصلاة أو تأخيرها؟ الأفضل في جميع الصلوات الخمس التقديم إلا العشاء فالأفضل فيها التأخير ما لم يشق وبناء على ذلك فإذا كان جماعة في رحلة أو في سفر وقالوا أي ما أحسن أن نؤخر الصلاة صلاة العشاء أو أن نعجل قلنا الأفضل التأخير وكذلك النساء في البيوت الأفضل لهن أن يؤخرن صلاة العشاء إلا إذا شق عليهم طيب لو قال قائد هل الافضل ان اصلي مع الجماعه في اول صلاه العشاء او ان اخرها الى اخر الوقت قلنا تصلي مع الجماعه لان صلاه الجماعه واجبه وتاخير صلاه العشاء الى اخر وقتها سنه ولا معارضه بين الواجب والسنه لان الواجب اهم فواجب تقديمه طيب غير صلاة العشاء ألا قد فيها التقديم لكن لو قال قال إن قدمت الصلاة صليت وحدي وإن اخرتها صليت مع جماعة لأن فيه جماعة يؤخرون فهل أقدم أو أخر أخر لماذا؟ ماذا لأن الجماعة واجبة والتقديم سنة ولا تعارض بين الواجب والسنة طيب بارك الله فيك. يستثنى ذلك أيضا صلاة الظهر إذا اشتد الحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شده الحر من فيح جهنيا وقد اختلف العلماء هل الإبراد سنة أو رخصة فمنهم من قال إنه سنة وعلى هذا فيشرع الإبراد بكل حال ومنهم من قال إنه رخصة وعلى هذا فإذا كان الأرفق بالناس عدم الإبراد فلا إبراد عمل الناس اليوم على أنه رخصة أو سنة عمل الناس اليوم على أنه رخصة أو سنة كيف ذا على هذا وعلى هذا؟ الناس الآن لا يؤخرون لا يبردون بساعة الظهر يسلون بساعة الظهر في أول وقتها صيفا وشتاء وهذا بناء على أنه على أنه رفصة وأن المقصود بالإبراد الرفق بالناس والناس الآن يقولون إن الرفق بنا أن نقدم صلاة الظهر لأنه لو أخرناها وجاءنا الطلاب من مدارسهم وتغذوا لناموا عن صلاة الظهر وكذلك الموظفون لو أبردنا فجاءوا من وظائفهم فتغدوا ناموا عن صلاه الظهر اذا فلتقدم صلاه الظهر حتى يصلوها ثم بعد ذلك يكون الغداء والنوم الى العصر مثلا طيب كيفيه الصلاه ونتكلم ان شاء الله عن شروطها فيما بعد كيفيه الصلاه جاءت في القران الكريم مطلقه ولم تبين بيانا كاملا ولكن السنة بينت ذلك بيانا كاملا وبيان السنة من بيان القرآن يقول الله تعالى وانزلنا عليك الذكر وأنزلنا عليك الذكر لتبين الناس ما نزل اليهم السنة بينت كيف تؤدي الصلاه ونحن نذكرها إن شاء الله في قدر الإمكان على حسب ما علمناه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن تأتي بما يشترط للصلاة من الشروط كالطهارة ودخول الوقت واستقبال قبلة وغير ذلك من الشروط تكبر التكبيرة الأولى وتسمى تكبيرة الإحرام وسميت بذلك لأنها يدخل الانسان في حرم الصلاه كما يدخل المحرم بحج او عمره في حرم النسر ولهذا اذا قال الله اكبر حرم عليه كل ما يحرم على المصلي ففي هذا الحان يقول الله اكبر ولا بد من ان يقول الله اكبر فلو قال الله اجل لن يصح ولو قال الله اعظم لن يصح قيل لو قال الله أكبر مد الهمزة لم يصح لأنه إذا قال آه الله صارت الجملة الخبريه استفهاميه كقوله تعالى الله خير أما يشركون وهل أنت تستفهل هل الله أكبر أو تخبر أن الله أكبر تخبر ومعلوم أن هذا لهم اي انك اذا قلت الله اكبر كان لحنا يحيل المعنى قيب لو قلت الله اكبر مجدت البعض قال العلماء لا يصح ليش يقولون لان اكبر جمع كبر كاسباب جمع سبب وابطال جمع بطل والكبر في اللغة العربية اسم للطبر الطبر الذي يدق به في الأغاني والاناشيد وهذا يصد المعنى ويخل به فلا يصح هنا حينئذ طيب لو قال الله أكبر لأن بعض الناس يقلب الهمزة واوا فيقول الله أكبر فجواب أن هذا صحيح لأن اللغة العربية تجيز قلب الهمزة واوا إذا سبقت بضم وعلى هذا فالمعنى لا يتغير بذلك إلا إن قصد الإنسان بالواو العطف، فهنا لا شك أنه يقصد المعنى لكنه لا يقصد ذلك بلا شك إنما يقصد بقوله الله أكبر يقصد الله أكبر فإذا كبر استفتح وجاء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء الاستفتاح وظني أنكم تعرفون هذا الذكر وله صفات متعددة منها اللهم اغسلني اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشتق والمغنى اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد شكر الترتيب باعد بيني وبين خطاياي حتى لا افعلها نقني التنقيه قد لا يزول بها الأثر ارسلني يزول بذلك الأثر ولكن لعل الأخ يسأل يقول ليس قال بالماء والثلج والبرد ولم يقل بالماء الحار لأن الماء الحار يطهر أكثر من ماء الباب فكيف قال بالماء والثلج والبرد قال العلماء لأنه يسأل الله ان يطهره من الذنوب والذنوب عقوبتها النار والنار حارة والذي, والذي يناسب مقابلة النار الحارة هو الثلج والبرد والثلج والبرد ولهذا قال بالنار والثلج والبرد طيب فيه صفة ثانية في الاستفتاح لا اللي وراء سمع. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك كل الناس يقولون هذا ولكن هل يفهمون معناها نعم لا يفهمون معناها إلا القليل سبحانك اللهم أي أسبحك والتسبيح تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به والذي لا يليق بالله شيئا إما مماثله المخلوقين وإما النقص في صفاتك فكأنك تقول انزهك يا رب عن مماثله المخلوقين وعن نقص صفاتك أن قول وبحمدك فالباء هنا للمصاحبة والجمع. يعني وأظم إلى تسبيحك وتنزيهك أنني أحمدك بالصفات الكامله لأن الله تعالى محمود على صفاته الكاملة وعلى فضله وإحسانه الشامل العام تبارك اسمك قال العلماء معناها أن البركة تمال باسمك ولهذا إذا سم الإنسان على الدبيحة حلت وإذا دبحها ولم يسمي حرمت لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يرتل اسم الله عليه وقول النبي عليه الصلاه والسلام ما انهرت دما ودكر اسم الله عليه فكل شيء البركة هذه الشات اذا دفعتها ولم تسمي صارت ميته خبيثه حراما واذا قلت بسم الله صارت مذكاة طاهره حلال هذه من البركه من البركه ايضا ما اشار اليه النبي عليه الصلاه والسلام في قوله لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قال فإنه إن مقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان عبدا تبارك ولهذا قال العلماء تبارك اسمك يعني أن البركة تنال باسمك تعال جدك قال بعض العوام شو على جدك الله يقول لم يلد ولم يولد جد يقال تعالى جدك يحسب ان الجد ابا الاب او ابا الام ولكن هذا فهم خاطئ ما معنى جدك تعالى جدك اي عظمتك وجلالك وغناك تعالى اي ترفع عن ان ينال بنقص فجد الله يعني عظمته وغناه وجلاله فوق كل عرمة وفوق كل جلال ولهذا كل الملوك بالنسبة لله عز وجل ليس بشيء ولهذا يقبض الله السنوات يوم القيامة يمين ثم يقول اين انا الملك اين ملوك الدنيا انا الملك اين ملوك الدنيا ليس بشيء ملوك الدنيا يوم القيامة وادنى واحد من خدمهم على حد على حد سوا مهما بلغت ملكيتهم في الدنيا فإنه, فانه يوم القيامه تتلاشى ملكيتهم لمن يملك اليوم يقول عز وجل لمن يملك اليوم نعم اول الايه يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار عز وجل اذن تعال جبدك أي عظمك وجلالك وغناك ولا إله غيرك اي لا معبود حق سواك وبناء على هذا التفسير نقول إنما نسمعه من بعض العامة يقول لا إله غيرك ولا معبود سواك ليس بصريح لأن لا إله غيرك تغني عن لا معبود سواك تقول لا إله غيرك ثم تستعيد بالله من الشيطان الرجيم ثم تقرأ فاتحة الكتاب وهي أم القرآن وسنية أم القرآن لأن معاني القرآن كلها مجموعه فيها لكنها مجملة غير مفصله لأن فيها التوحيد والأسماء والصفات والأعمال والتاريخ كل ما تضمنه القرآن موجود في فاتحة الكتاب وفي الصحيح عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفي فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمذني عبدي انتبه للحديث لأنك ستسأل عنه إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمذني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي الشيء فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عنعمت عليهم غير المعروض عليهم رب ظلين قال الله هذا لعدي ولعدي ما سأل اللهم لك الحمد إذا قال الحمد لله رب العالمين ماذا يقول الله له يقول حمدا عبد إذا قال الرحمن الرحيم يقول أثناء علي أب، وشنا نأثناء؟ يعني كرر الحمد مرة ثانية، لأن الحمد وصف المحمود بالكمال والإفطار. فإذا قلت الرحمن الرحيم، فقد أعدت الثناء مرة... وصفه بالكمال مرة ثانية. ماذا يقول الله؟ إذا قال الرحمن مالك يوم الدين. يقول مد جدني والمجد العظمه وانما قال في هذه الايه مجدني عدي لان يوم الدين تظهر فيه عظمه الرب عز وجل قال الله تعالى وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمعوا الا هم في ذلك اليوم لا يتكلم احد يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من الم له الرحمن ورذي له قولا الا من ابن الله الرحمن وقال سواق وقال عز وجل وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما فلأ ففي مالك يوم الدين تنجيد لرب عز وجل اياك نعبد وإياك نستعين ماذا يقول الله هذا بين وبين عبد نصفي لماذا لان العباده لله والاستعانة للعبد هل استعانا يتقوابها الإنسان على عباده فهي قوة في الله والعبادة لله وحده ولهذا يمكن أن أقول لشخص أعني ولكن لا يمكن أن أعبد شخصا لأن, لأ لأن العون لي لكن العبادة لمن لله هل, هل يجوز أن أقول فلان استعان بفلان روحي ساعده وأعانه يجوز لكن لا يمكن أن أقول فلان عبده فلان يعني عبادة لله وحده طيب فإذا قال هدين الصراط المستقيم لآخره ماذا يقول الله يقول بيني وبين عبد نصفين خطأ يقول هذا لعبدي ولعبدي ما الحمد لله نعمة عظيمة وهنا سؤال يمكن بعض الناس يريدهم يقول إذا كان في هذا المسجد عشرة ألاف صليون كلهم يقرأون الفاتحة هل يكلم الله واحدا منهم أو الكل نعم نقول يكلم الكل يكلم الكل وهو على كل شيء قدير والرب عز وجل ليس كأنا وأنت أو أحد من مخلقين حتى نقول اذا شغل بواحد انشغل عن الاخر الرب عز وجل لا ينهيه شيء عن شيء هو يكلم هذا ويناجيه ويكلم الثانيه كذلك كما انه يحاسب الخلائق كلهم كلهم يحاسبهم يوم القيامه في نصف نهار كما قال تعالى اصحاب الجنه يومئذ خير مستقروا مقيلا متى تكون قائلة في نصف الماء اذا لا, لا تظن ايها المسلم او ايها المؤمن ان صفات الله كصفات العباد او كصفات الخلق يجب ان تؤمن بكل ما جاء في القرآن او السنه من صفات الله وان لا تقيسه بصفات المخلوقين سوره فاتحة كم عدد اياتها عدها علي هذه واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست سبب صح نعم طيب نحن ذكرنا الحديث قسمت الصلاة بين وبين عد نصفين وبدأ بالحمد في فأول آيات الفاتحة الحمد لله رب العالمين وعدها كما عدها الأخ الحمد لله رب العالمين هي الأولى الرحمن الرحيم الثاني مالك يوم الدين الثالثة إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة يهدنا صراط المستقيم الخامسة صراط الذين أنعمت عليهم السادسة غير المغضوب عليهم الأبضالين السادسة بسم الله الرحمن الرحيم نعم, نعم. هذه سبع ايات وقال بعض اهل العلم ان, إن الايه الاولى بسم الله الرحمن الرحيم وبناء على هذا الراي تكون بسم الله الرحمن الرحيم الاولى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياتنا السعيده اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الظالمين السابعه نعم لكن الراجح هو القول الاول ان اول الفاتحه الحمد لله رب العالمين ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بالبسمله الصلاه الجهليه كما جاء ذلك في صحيح مسلم ولو كانت البشمل منها لكان لها حكم الفاتحه فجهر بها وايضا من الناحيه العدديه اذا كانت الصلاه الفاتحه بين الله وبين الانسان نصفين فما هي الايه التي بين الله وبين العبد نصفين اذا كانت اياك نعبد واياك نستعين يجب ان تقول هي نصف الفاتحه يسبقها ثلاث ايات ويتاخر عنها ثلاث ايات وهذا لا يمكن الا اذا عددنا الايه الاولى الحمد لله رب العالمين ايضا اذا قلنا ان اهدنا الصراط المستقيم هي السادسه صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صارت الايه السابعه طويله بالنسبه للايات التي قبلها فإذا قسمناها وقلنا صراط الذين انعمت عليهم تساوت الآيات أو تقاربت في الطول والقصر طيب على كل حال هذه السورة العظيمة هي, المت هي السبع المتاني كما قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي الفاتحة وهي أعظم سورة في كتاب الله وقراءتها في الصلاة ركم من لم يقرأ بها فلا صلاة له وتسقط عن المأموم إذا جاء والامام راكع فإن المأموم إذا جاء والامام راكع يكبر تكبث الأحرام والله أكبر ثم يركع وتسقط عن الفاتحه في هذه الحال بحديث أبي بكر الثابت في صحيح البخاري أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال أيكم الذي فعل هذا قال أبو بكرة أنا يا رسول الله قال له زادك الله حرصا ولا تعد ولو كانت الفاتحة ركنا في هذه السورة لامره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الركعة لأنه لم يقرأ فيها الفاتحة فدل ذلك على ان المسبوق اذا اتى والامام راكع فان الفاتحه تسقط عنه والمعنى كذلك يقضي هذا لان القراءه الفاتحه متى تكون في حال القيام فاذا لم يدرك القيام سقطت الفاتحه التي لا تكون الا في القيام وبعد الفاتحه ماذا نقرا ما تيسر لكن الأفضل أن تكون سورة تكون في الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه المفصل يبتدع من سورة قاف إلى آخر القرآن وسمي مفصلا لكثرة فواصل لأن سوره قصيرة وآخر طوال مفصل من قاف إلى عمه أوساطه من عمه إلى الضحى وصاره من الضحى إلى آخر القرآن ولكن ينبغي للإمام أن يقرأ احيانا في المغرب من طوال المفصل لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور وقرأ بالمرسلات وكذلك جاء عنه أنه قرأ بسورة الأعراف في صلاة المغرب فلا ينبغي للامام أن يلازم دائما قصار المفصل في المغرب بل ينبغي احيانا أن يقرأ بطواله قد يقول قائل لو قرأ الإمام بصلاة المغرب بطوال المفصل أ يشق على الناس فما الجواب الجواب يشق على بعض ولا يشق على اهل يشق على الشيخ الكبير وعلى المهير وعلى العاجز وما اشبه ذلك ولكن هذه المشقه لا لا تؤثر لان الذي قال ان الذي قال لا تطول على الناس هو الذي كان يقرا بصورة الطور وسوره المرسلات وهذا يدل على أن المراد بالطول الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام الإمام هو الطول الذي يتجاوز السنة وأما الطول الموافق للسنة فهذا سنة ولا ينبغي للمأموم أن يتبرم منه إذا قرأه الإمام بل ينبغي أن يشكر الإمام على ذلك وأن يدعو له بدوام التوفيق طيب بعد القراءة يكبر للركوع فيقول الله أكبر ويرفع يديه كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام إلى طروع أذنيه أو إلى منكبين ثم يضع يديه على ركبتيه مفرجة الاصابع ويجعل ظهره مساوي للرأس ويقول سبحان ربي العظيم ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مثل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكه والروح ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كذلك إلى حذو المنكبين أو, أو إلى فروع أذنيه ويقول بعد أن يستقيم قائما ربنا ولك الحمد او يقول ربنا لك الحمد او يقول اللهم ربنا لك الحمد او يقول اللهم ربنا ولك الحمد فهذه اربع صفات من يعدها لنا شرطا طيب ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد نعم اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد هل يقول هذه الاربعه جميعا او يقول هذه مره وهذه مره هات تارك هذا وهداك هذا طيب تارك لك ثم يقول من الاس من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد حق ما قال عبد وكلنا لك عبد اللهم لا ما لما ما اعطيت ولا ما لما منعت ولا ذا الجد منك الجد او غير ذلك مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف ويجعل يده اليمنى على ذراعه اليسرى على صدره كما جعلها عليها قبل الركوع ودليل ذلك ما رواه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه وجه الدلاله من الحديث أنه قال يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة وهذا يشمل جميع الصلاة إلا ما دلت السنة على سنائه فلننظر الآن الركوع مستثنى لماذا لأن اليدين على الركبتين والسجود مستثنى لأنه لدين على الأرض والجلوس مستثنى لأن لدين على الفخرين يبقى القيام الذي قبل الركوع والذي بعده داخل داخل داخلًا في العموم داخلا في العموم ثم بعد أن يحمد يحمد الله عز وجل بما ورد يستو ويكون صدور على الأعضاء السبعة الجبهة والأنف وهذا عضو واحد والكفين والركبتين وأطراف القدمين ويكبر عند سجوده في حاله هويه إلى سدود ولكن على أي شيء يكتب؟ أبدأ بالقدمين أم بالكفين ام بالركبتين؟ الصحيح أنه يبدأ بالركبتين. نستمر إن شاء الله في هذا الدرس. تقول يسجد على الاراء السبعه وعددناها ويقدم في السجود ركبتيه على القول الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبرك الرجل في سجوده كما يبرك البعير والبعير اذا برك يقدم يديه كما يعرفه كل من شاهد البعير الحديث لم يكن فيه فلا يبرك على ما يبرك عليه البعيد لو كان لفظ الحديث هكذا لقلنا لا تقدم ركبتيك لأنك إذا قدمت ركبتيك بركت على ما يبرك عليه البعيد ولكن الحديث لا يبرك كما يبرك البعيد فالنهي عن الكيفية لا عن العضو الذي تسجد عليه وهذا فرق بين وواضح. وعلى هذا فيكون قوله في آخر الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه مقلوبا وصوابه وليضع ركبتيه قبل يديه هكذا قرره ابن القيم في زاد المعاد وقلت ذلك اعترادا بما قال لا استدلالا بما قال وذلك لان اهل العلم لا يستدل بكلامهم وانما يعترض به ولهذا يقولون كلام العالم يستدل له ولا يستدل به يعني اذا قال العالم قولا فقل له ما دليلك اما ان تجعل كلام العالم حجه على عباد الله فهذا لا لان العالم قد يخطئ وقد يصيب إلا أن العامية مأمور بأن يسأل أهل العلم ولم أمر الله أن يسأل أهل العلم إلا من أجل أن إيش يأخذ بما يقولون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون المهم أنه يصل على ركبتين ثم يديه ثم جبهته وأنفه وفي هذا السجود نبحث عن الجبهة والأنفل هل يباشران الأرض أو ترفع الجبهة أو يرفع الانف يباشران الأرض وتمكن جبهتك من الأرض بقول انس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط توبه فسجد عليه وهذا يدل على أن الإنسان إذا سجد يمكن جبهته ويخليها يا الله تمثل الأرض كما يفعل بعض الناس يسجد ويخلي الجبهة يا الله الارض الأرض ولكن يمكنها طيب اليدان كيف وضعهما في حال السجود نعم مبصوفة ومظنوما مظنومة أصابع على بعض بعض مستقبلا بها القبلة ساجدا بين كفين يعني يجعل الكفين محاذيين للجبهة وإن شاء أخرهما ليكون محاذيين للمنكبين فإذا اليدان لهما كم مكانا نعم لهما مكانا إما أن يكونا محاذيين للجبهة والانف ويكون السلوب بينهما وإما أن يكون متأخرين على حذو المنكبين بالنسبة للذراع والعضد كيف يكون الذراع يكون قائما يوقف ذراعيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبسط الرجل ذراعيه انجساط الكلب والعضدان يكونان متباعدين عن الجنبين يفتحهما هكذا إلا إذا كان في الصف في الصلاة فإنه لا يفعل ذلك لأنه لو فعل هذا لضيق على جاره وآداه ولا ينبغي أن يفعل مؤذيا من أجل سنه بالنسبة للركبتين هل يضم بعضهما إلى بعض الجواب لا السنة فيما أعلم لم ترد بضم بعضهما إلى بعض ولا فتحهما إذن فليجعلهما على طبيعتهما بالنسبة للقدمين يظن بعضهما إلى بعض يعني يلصق الرجل بالرجل وهو ساجد لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح بن خزيمة ولأنه هو ظاهر ما رواه ما رواه في الصحيح من حديث عائشة حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فالتمست، فوضعت يدها على قدميه منصوبتين وهو يصلي واليد الواحدة لا, لا تقع على الرجلين وهما متفرقتان إذا نضم يد رجله اللينا إلى الوسرى وهو بالنسبه بالنسبة للظهر كيف يكون الظهر يكون مرفوعا لا ممدودا ولهذا يغلط بعض الناس الذين إذا سجدوا امتدوا فإن هذا ليس من السنة فلهذا من البدعه لأنهم يفعلون ذلك تعبدا لله والسنة لم ترد به السنة أن ترفع ظهرك وأن تجافيه عن فخذيك لا أن تمتد وهناك فرق بين الامتداد وبين رفع الظهر والسنة لم ترد بكون الإنسان في السجود يمد ظهره وإنما وردت بكونه يمد ظهره في حال الركوع وبعد ذلك يقول سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم صلِّ سبوح قدوس رب الملائكة والروح أو غير ذلك مما ورد وينبغي في السجود أن يكثر من الدعاء وأما في الركوع فيكثر من من التعظيم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم ثم يرفع من السجود ليجلس بين السجدتين وهذا الجلوس يكون فيه الانسان مفترشا رجله اليسرى وناصب رجله اليمنى والمراد بالنجل للقدم ليس الساق الساق والفخذ ممدودتان لكن القدم منصوب بالنسلة لليمنى ومفروش بالنسلة لليسرة ويضع يديه على فخذيه أما اليسرى فتوضع مبسوطة على الفخذ وأما اليمنى فقد اشتهر عند الفقهاء رحمهم الله انها تكون مبسوطه فليسق ولكن السنه تدل على ان حال اليد اليمنى بين السيتين كحالها في التشهد فيضم منها الخنصر والبنصر والابهام والوسطى او يحلق الابهام مع الوسطى ويرفع السبابه ويشير بها عند الدعاء ليست اشاره دائمه هكذا ولكن يشير بها عند الدعاء كلما جاءت جمله دعائية حركها كما جاء ذلك في الحديث مصرحا به يحركها يدعو بها وليس تحديثا دائما وهذا الذي ذكرته هو الذي ذكره ابن قيم في زاد المعاد وهو الذي ذكره وائل بن حجر فيما رواه أحمد في مسنده وهو ظاهر ما راه مسلم في أحد ألفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنه عنهما. أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة وذكر القبر ولم ترد السنة أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الفخذ ومن منكم اطلع على السنة بأن اليد اليسرى اليمنى تكون مبسوطة على الفخذ بين السجدين فليسعفنا به لأنني بحثت عنه ولم أجد أنها تكون مبسوطة وإذا لم تكن مبسوطه ووردت السنه بانها تقبض فان اتباع السنه اولى وان كان الفقهه رحمه الله يقولون انها تورط على الفخر اليمنى مبسوطه ويقول في ما بين السيفين رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني او غير ذلك مما ورد ولكني اسال هل احد منكم يعرف معنى هذه الجمل الدعائيه طيب اغفر لي من يعرف معناها أي اغفر لي ذنوبي وما يغفر لي واسترها ايضا طيب فاسترها يعني المغفرة تتضمن طلب شيئين الستر والتجاوز الستر والتجاوز لأنها مأخوذة من المغفر والمغفر هو الذي يلبسه الإنسان في القتال على رأسه يتقي به السهام وهذا المغفر يحصل به إيش السطر والثاني الوقاية إذن ظبر فضلي يعني استر علي جدنوبي حتى لا يطلع عليها أحد سواء لأن الإنسان لا يحب أن يطلع الناس على ما فعله من المعاصي وايضا تجاوز عني فلا تعاقبني عليها أما قولك ارحمني فمعناه قدر لي الرحمة التي بها حصول المطلوب وزوال المرهوب عافني من أي شيء ها؟ من المرض الحسي أو المرض الحسي والمعنوي ها الحسي والمعنوي الحسي هو مرض البدن والمعنوي مرض القلب نسال الله السلامه من الامرين يعني عافني من مرض القلب ومرض البدن الرحمن نختصر على ما قدمناه من صفه الصلاه وانتي اسئلهنا الليله القادمه ان شاء الله نكمل فقية شباب الطلاب اما الان فنبدا بال بالاسئله نعم ها نعم بسم الله الحمد لله فضل الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته في الفجر. هل هو في الغلس ام في الاخطاء هذا السؤال يمكن معرفة الجواب عليه بما ذكرنا أنه جميع الصلوات تسن تقديمها إلا إلا العشاء وعلى هذا فالسنة في صلاة الفجر أن يقدمها الإنسان في أول وقتها وأما حديث أسطر بالفجر فإنه أعظم للأجر فهذا ان صح فالمراد به أن لا تصلوا حتى يتبين السفر ويطرح الفجر لأن تصلوا قبل دخول الوقت وكل الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون أنه كان يصلي صلوات الله وسلم عليه الصبح بغلس حتى كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه وهذا يدل على مبادرته بها مع أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة فالصواب أن صلاة الفجر يسن تعجيلها لكن يجب التحقق من طلوع الفجر حضرت الشيخ ذكر من رجية مسائل الإمام أحمد أنه يحرك سبعه في الجلوس شديدا أو كما ذكر على أيوة النوخة لأن أحمد رحمه الله يريد بالشدة شدة الرف يعني أنه إذا أتى الموضع الذي يسن فيه رفو الأصبع رفعه رفعا بينا فإن كان يريد سوى ذلك فلا أعلم له وجها والسنة تدل على أنه يحرك الأصبع عند الدعاء إشارة إلى علو من دعاه عز وجل مثل تقول السلام عليك هذا دعاء ترفع أصبعك السلام علينا هذا دعاء اللهم صل على محمد دعاء اللهم بارك على محمد دعاء أعوذ بالله من عدد جهنم دعاء من علاب القبر كذلك، من فتنة النحوى والنمات كذلك، ومن فتنة المسيح الدجال، ترفعها عند كل جملة دعائية هنا. أقول الشيخ إذا أردنا الإبرار في الصلاة، الإبراد الظهر، فهل يؤدمن في في أول وقت أم يؤخر العذاب؟ إذا إذا أريد الإبراد بصلاة الظهر، فإنه يؤخر العذاب، لأنه ثبت في صحيح البخاري. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقام المؤذن ليؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ثم قام ليؤذن فقال أبرد ثم قام ليؤذن فقال أبرد ثم أذن له في الثالثة أو في الرابعة قال فلما ساوى الشيء ظله أو قال التل ظله أذن المؤذنين وهذا يدل على أن الإبراد يتأخر وليس كما يفعله بعض الناس يؤخر الأذى نصف ساعة عن العادة لا يبرد حتى يكون قريبا من وقت صلاة العصر نعم أذر الشيخ ما الحكم إذا ترك الإنسان الصلاة متعمدا وخرج رقصه وهل يجوز له أن يقضيها ومدل الأذى <تصفيق> نعم إذا تعمد الإنسان تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر ثم صلاها بعد الوقت فإنها لا تقبل منه ولو صلاها ألف مرة ودليل ذلك قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي محددا بوقت فإذا أخرجها متعمدا عن الوقت المحدد كان ظالما معتديا لقوله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون والظالم المعتدي لا يقبل منه لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا ولأنه إذا أخر صلاة عن وقتها متعمدا بلا عذر ثم صلىها بعد الوقت فقد عملها على وجه لم يكن عليه امر الله ورسوله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود عليه فاذا قال قائم اذن ماذا يفعل لو اخر الصلاه عمدا عن وقتها فماذا يفعل نقول يتوب الى الله ويصلح العمل ولا يلزمه القضاء والدليل هو ما ذكرناه الآن من الايه والحديث وإنما قلنا لا يزمه القضاء لأنه لو قضى في هذه الحال لم ينفعه فيكون عملا لا يستفيد منه أما لو أخرها نسيانا أو نوما أو, جهل أو جهلا بالوقت كما لو كانت غير ولا يعلم عن الوقت وليس معه ساعة فهذا يؤخرها يصليها متى زال عذره بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فإن يصل لها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا, إلا ذلك ثم تلا قول الله تعالى وأقم الصلاة لذكر يا شيخ ذكرتم أن, أن الحكمة في اختلاف أوقات الصراح وعدم حصول المنب والتعج ما يتقولون في صلاة الترويح في شهر رمضان تعدو على عشنا ركعة نقول فيها إن صلاة الترويح سنة لو شاء الإنسان تركها فإذا تعب مثلا فهو في حل ينصرف ويستريح لكن إذا كانت فريضة فإنه مجبر على أن يفعلها على الوجه الذي وردت عليه فهذا فرق بين هذا وهذا ولهذا كان الإنسان في صلاته يتهجد ويطيل الركوع والسجود والقراءة لأنها صلاة نافلة متى شاء قطعها وانهاها وانصرف إلى محل راحة. أخذ نعم. نعم. أما قول السائل إن صلاة قيام رمضان 20 ركعة، فالصحيح أن قيام رمضان 11 عشر ركعة أو ثلاثة عشر ركعة. هذا هو الأفضل الذي دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره ان قوما سالوا عائشه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشره ركعه ثم بينت صفه هذه الركعات انه يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن. وطولهن ثم يصلي ثلاثا ما حكم صلاة من لا يستطيع قراءة الفاتحة ومع ذلك لو زاد على احدى عشرة او على ثلاث عشرة فانه لا ينكر عليه لان هذا ورد عن السلف انهم كانوا يزيدون على ذلك ولا ينبغي للانسان ان يتخلف عن الامام بحجة انه زاد على احدى عشرة لان في ذلك شذوذا عن اخوانه المسلمين وهم لم يفعلوا محرما حتى يقول أنا لا أوافقهم عليه وإنما فعلوا امرا فعله السلف رحمهم الله ورضي عنهم فمنهم من يزيد على 23 ومنهم من يقتصر عليها ومنهم من ينقص عنها ومنهم من لا يزيد على 11 فرقها فالنسان إذا كان وحده أو كان اماما فلا شك أن الأفضل أن يحافظ على 11 أو 13 ولا يزيد أما إذا كان تبعا لغيره فإن الأولى أن يبقى مع الإمام ولو صلى 23 أو أكثر لأن الاتلاف والاتفاق أمر محبوب للشرق ولهذا نقول إذا كنت ممن يرى استحباب الجلوس عند القيام للركعة الثانية أو للركعة الرابعة وكان الإمام لا يرى ذلك ولا يجلس فالأفضل الا تجلس أن تتابع إمامك لأن متابعة الإمام أهم بل قد يسقط الواجب عن الماموم باتباع إمامه أرأيت لو دخل مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية فسوف يسقط عن التشهد الأول لأنه يصادف إيش لو دخل مع الإمام في الركعة الثانية من الظهر سقط عنه التشهد الأول لأنه يصادف يصادف الركعة الثالثة للإمام والإمام سيقوم ويزيد ايضا في الركعة الأولى له يزيد التشهد الذي هو الثاني للإمام كل ذلك من أجل متابعة الإمام وهذا يدل على أن متابعة الإمام أمر مهم وأنه لا ينبغي للإنسان أن يخرج من أجل أن يقول أنا أحافظ على 11 تركعة نقول صل صلي مع إمامك واحتسب الأجر وليس هذا أمرا منكرا حتى تقول أنا لا أقر ولا عليه ولا أوافق عليه ما حكم صلاة من لا يستطيع قرارة الفاتحة لكون الإمام لا يتفل فرصا لذلك وهل تجب في كل أكعة؟ إذا كان السائل يريد أن الإمام لا يتيح له الفرصة لقراءة الفاتحة يعني أنه يعجل في الصلاة السرية مثلا فهنا يجب على المأمون أن يفارق إمامه يعني يصلي وحده يكمل وحده لماذا؟ لأنه بين أمرين إما أن يتابع الإمام ويدعى قراءه الفاتحة وإما أن يقرأ الفاتحة ويدعى متابعة الإمام وكلاهما لا يستقيم وهذا يقع كثيرا فيما إذا فاتت الإنسان الصلاة. الإنسان الصلاة فيما إذا فاتت الإنسان الصلاة ودخل مع رجل أحيانا يكون الرجل لا يطمئن في صلاته ولا اتمكن من متابعته فنقول يجب أن تفارقه وان تتم الصلاه وحدك لما اشرنا اليه لانك بين امرين اما ان تدع ما يجب عليك من الطمانينه وقراءه ذاتها، واما ان تتخلف عن الإمام ولا تتمكن من متابعته وحينئذ فانفرد بصلاتك واقضها وحدك اما اذا كان لا يعطي فرصه في الصلاه الجهريه بمعنى أنه إذا قرأ الفاتحة وقال آمين شرع في قراءة السورة التي بعدها فقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الفجر فانصرف من صلاته فقال ما شأنكم لعلكم تقرؤون خلف إيمانكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بام القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا في صلاة الفجر وهي جهريّة وهو دليل على أن الفاتحة لا تسقط عن المأموم في الصلاة الجهريّة كما لا تسقط عنه في الصلاة السرّية. قصيدة الشيخ سبق وقولتم أن الدعاء ورفع الدين بعد الصلاة دعاء وهناك أن الدعاء بعد الصلاة لا يرد مع الرجاء فقد ذكر. الدعاء نحن نقول ان الدعاء بعد الصلاه الفريضه او النافله غير مشروع والافضل ان يكون دعاءك قبل السلام وذكرنا دليل ذلك فيما سبق ولكن يقول السائل انه ورد ان الدعاء بعد الصلاه لا يرد، ولم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام انما روى عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه صيل اي الدعاء أسمع قال جوف الليل وادبار الصلوات المكتوبه ادبار الصلوات المكتوبه ما هي هي التي بعدها او هي اخر الصلاه اختلف بها ذلك أهل العلم والصحيح أن المراد آخر الصلاة ودليل ذلك حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد قال ثم لتخير من الدعاء ما شاء فدل ذلك على أن دبر الصلاة الذي هو مكان الدعاء هو آخر الصلاة وما, وما كان قبل التسليم. فضيح شيخ هل التقصير في المعارض متبع الآن وصورته النبيع السيارة بثلاثين ريال نقدا وخمسة وثلاثين ريال أقصدا لمدة عام ما في ذلك رأينا في ذلك أن الإنسان باشترا سلعة تساوي نقدا مئة واشتراها مقصطة بمئة وعشرين أن هذا لا بأس به لأنه داخل في عموم قوله تعالى وأحل الله البيت ولا يشتمل هذا لا على ربا ولا على غش ولا على شيء من محظورات البيت والأصل في البيع الحل وهذه قاعده يجب على طالب العلم أن يفهمها الأصل في جميع البيوع الحل بل في جميع المعاملات الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل على المنع وقد أنشدنا بيتا في سبق. حول هذا الموضوع وهو والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع هذه قائد في العبادات وغيرها الأصل في الأشياء حل وامنع عبادة, عبادة إلا بإذن الشارع إذن فالأصل في العبادات ايش المنع الاصل في العبادات المنع الا باذن الشارع والاصل في غير العبادات الحل الا بدليل على منع الشارع والاصل في الاشياء حل وامنعها للشق الاول عباده الا باذن الشارع نعم طيب اذن البيوع الاصل فيها الحل حتى يقوم دنيا على المانع ولكن يجب ان نعلم ان بيع التقسيط انما يجوز اذا كانت السلعه عند البائع قد ملكها من قبل مثل هذا صاحب معرض يأتي الناس يشترون السيارات نقدا ومنهم من يشتري نسيئه اي مقسطا فهذا لا باس به فيبيع على الذي يشتري نقدا بثلاثين وعلى الاخر بخمسة وثلاثين نعم تشرح لنا اتباع الجنائز من اول خروجها ما كان عليها الى نهايه خروج الناس من المقبره نشاهد بعض الناس هل هي شرعا لا ومنها بعض